وَأَرِيتُ نَعْمَ وَنْخَلًا وَعَذَائَقَ ضُلُبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ فَإِذَا وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَةٍ وَبَنِيهِ لِكُلِّ مِرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ سَأْنُّ يُغْنِيهِ وواحد تمس تسيره ووجود